ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين أتبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم 111. أجتملت عليه أرحام الأنثيين 112. أم كنتم شهداء إذ وطاكم الله بهذا 113. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا تَعْبُدُ غَيْرَ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ميتة أو دما مسخوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسخوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فَمَنِ اعْتَدَى فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا فَلْيَظْفُرِ الَّذِينَ وَمِنبَقَرِ وَال الغَنَ مِ حََّّمن عَلَي بِمْ شُتُمَهُ مَا إِلَّ مَا حَمَلًَا الظُهورُهُمَا أَِْحَوَيَ أَوْ مَختَ لَ ذلِكَ جَنَّاتُ عَيْنٍ نَّهَرٍ بِغُيُوبِهِمْ وَإِنَّا